لانه في الحقيقة سب لمرسلها ولكن لما كان الناس يتاذون من الريح وبعض ما فيها ويحتاجون ويتاذون بما يترتب من اثار على الريح ارشدهم إلى امر شرعي به يتحصلون على ما يطلبون وينجون مما يهربون فارشدهم اذا ثارت ريح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 قال فإن قال ألقهمه أخرى قال هذا يطول طول يعني دي حكاية طول أوي كل ما يأتي عليك تحدثك طوبة كل ما يأتي عليك تحدثك طوبة ده أمر طويل قال يا رفا ما أفعل قال عليك برب الكلب يحجز عنك كلبة روح لصاحب الكلب بسيطة خالص احجز عني كلبك يكفه يملكه له سلطان عليه فكذلك إن توقع الإنسان شر من مخلوق أي كان المخلوق بشر جن حيوان أمر من الأمور التي ليس فيها يعني روح ولا حياة ريح الفيضانات والزلازل وغيره فعليه برب... بربها يست... فيستعيذ من شرها ويسأله الخير الذي فيها وهذا هو حال الإنسان في التعامل مع التغيرات الكونية كلها ممكن الجهلة لو فيه يوم أشعة الشمس فيه ستزداد أو تختار الشمس من الأرض فتزداد حرارتها فيزداد الأشعة الضرة منها ممكن نعمل أي حاجة إلا أن إحنا ندعي ربنا تبارك تعالى أن يحجز عنا هذا الشر ذلك شريع لنا صلاة الإيه؟ الكسوف وصلات الخسوف والدعاء في أوقات المحن والأزمات الناس بقى يا إما تلبسنا الضرات شمس يا إما لو استشر فيهم الجهل يدعون الشمس أنفسهم كما كان أهل الجهلي يتقربون إليها بالقربات ويسبحونه كأن يعني هذا تملك خيرها وشرها حتى تعيزانا من شرها يأتي ابن بيت وفي مكان منطقة الوحدة ونقية وبتاع فيدبح دبيحة قبل ما يحفر للجن ولا يذكر اسم الله تباركة على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 بعد منال المسلمين من الضر حتى هنا في الكتاب يأخور وقاعة أحد آه لعلها تكررت لأن ظن الجاهل أهل الجاهلية وقول المنافقين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 القلق والخوف مما حدث لهم من غلبة الكفار في بداية الأمر قال كما قال تعالى بذ ظننتم ألا ينقرب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله ظنوا بالله ظن السوء إن خلاص دي نهاية الإسلام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 ويحسن الظن بربه أنه يتقبل منه يتصدق ويحسن الظن بربه أنه سيخلف عليه وسيتقبل منه يأخذ بأسباب النصر ويحسن الظن بربه أن الله تبارك عالي سينصره على عدوه يسعى ويحسن الظن بربه أن الله تبارك عالي سيرزقه وخلاف ذلك ظن منيهٍ عنه الإنسان يبقى الإنسان مثلا يأخذ بأسباب الرزق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 أكرم من هذا أكرم يعطي بلا سبب فكيف بمن أخذ السبب أخذ بالأسباب فيبقى الحالة الأولى أن الإنسان يكون يأخذ بالأسباب فعليه أن يحسن الظن بالله طبعاً تعالى وهذا حال المؤمنين يظنون بالله خيراً ومع ذلك يأخذون بأسباب النجاة والسلام والرزق حال التاني للإنسان أنه يكون لا يأخذ بأسباب النجاة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 وأن أمر الإسلام حلم وفسر بأن ما أصابهم لم يكن بقدر بقدر الله وحده ففسر بإنكار الحكمة أن بعض الناس ظن يوميها يعني في ناس ظنت أن ربنا يتبارك على الله ينصر الرسول في هذا اليوم خلاص والأمر الإسلام انتهى وناس ظنت أن اللي حدث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 من الأمر المشاهد لحكم بالغة يستحق عليه الحمل بل ذعم أن ذلك لمشيئة مجردة مجرد أن ربنا أمر وأزم في الفعل لأن يحدث دون أن يكون له في حكم ولعزه بالله فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم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 فيقول لك أن الطائع ليس له إرادة يفعل الطائع رغم عنه والعاصي ليس له إرادة بل يفعل المعصية رغما عنه فالطائع والعاصي كلاهما طائع لله لأنه منفذ لأوامر الله في جهل وعلى هذا الأساس لا يستحق الطائع في الآخرة الجنة لأنه ما فعلهاش بإرادته ولا يستحق العاصي العقوبة في الآخرة لأنه أيضا لم يفعلها بإرادته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 بما ظاهره باطل أهل الباطل بعض المبتدعة يقول لك أن ظاهر الأس... الآيات والأحاديث اللي بتتكلم عن الأسماء والصفات ظاهره التشبيه فلازم إحنا ننف الظاهر ده لأنه لا يلق بالله فبيقوله بقى ابن القيم اللي يظن أن ربنا تبرك على أخبر عن نفسه وعن صفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل وترك الحق ولم يخبر به وإنما رمز إليه رموزا محتاجين بقى حد يفكرنا الشفاردي ويجيب لنا الكلام اللي هو غير مفهوم اللي هما بيقولوه وأشار إليه إشارات ملغزة ولم يصرح به وصرح دائما والعكس بقى لم يصرح بالحق وأشار إليه وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل الباطل وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضيعه, عن مواضيعه فلا شك أنه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 قال كذلك من ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات كما يقول الفلاسفة والمعتزلة من نفي أسماء الله على وصفاته فقد ظن بالله ظن الزوء كذلك من ظن أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ومفصل عنهم مستوى على عرشه سبحانه وتعالى فظن أنه في أي مكان أو ليس له مكان أو مكان أو غير معروف المكان فقد ظن بالله ظن السوء كذلك من ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعسيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان ظن بالله ظن السوء الجبرية اللي بقوله الإنسان ليس له إرادة وأن ربنا هو اللي بيفعل مش الإنسان فلذلك كل الأفعال اللي بتفعل من الإنسان دي طاعة لأنه بيحقق مراد الله والعزو بالله وأنه وإن يخلطه بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية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 حبا وغضبا وزخطا يليق بجلاله سبحانه تعالى لا يتشابه مع حب المخلوقين ولا غضبهم ولا سخطهم كذلك في كلام ابن القيم يقول ومن ظن بها أنه له ولدا أو شريكا أو أحدا يشفى عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وصائط يرفعون حوائجهم إليه وأنه نصب لعباده أولياء من دون يتقربون بهم إليه ويتوصلون بهم إليه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 كذاك وخيرها كالمستحيل وما بك من تقى فيها وخير فتلك مواهب الرب الجليل وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل قول تعالى الظنين بالله ظن السوء قال ابن جرير في تفسيره ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء الظنين بالله أنه لن ينصرك وأهل الإيمان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 قال فيه مسائل تفسير آية ألي عمرال وتفسير آية الفتح الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر أي ظن العبيد بربهم ظن سيء أنواع لا تحصر الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف قدر نفسه سبحانك الله ربنا وحمدك أشهد الله إله إلا أنت بصفرك.